سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.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 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الْأَرْضِ مرتين وَلَتَعْلُنَّ علوا كبيرا فَإِذَا جاء وَعْدُ أُولَاهُمَا جِيءَ عليكم بِالِدَابَّةِ تَأْخُذُ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتموا أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وحد الآخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوتت بيلا عسى ربكم أيها يا رساناكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره أعتدنا لهم اعتدنا لهم عذاب نليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا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 بصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه قائره في عنقه ونُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابِي الْقَائِمَةِ شُورَى إِطْرَأْ كِتَابَكَ كَفَاءً بِنَفْسِكَ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ يَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإن ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أفلا وما كنا معذبين حتى نبات رسولا وإذا أردنا أن نهلك برية مرنا متر فيها ففسقوا فيها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 لا يصلا مذموم من مدحوا و من رادنا اخره وهو مؤمن فاولائك فاولائك كان سعيهم مشكورا فلنمد هؤلاء هم على بعض وللا خيرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا لا تجعل مع الله إلا هنا خرفة تقع دمثومة فتقرد مذموما, مذموما مخضولا الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فلا تقل لهما اغفروا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما أن يظن عنهم بنتغاء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد, فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط النزق لمن يشاء ويقدر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 إنه كان فاحشة انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا الحق وما قتل مضمون فقد جعل الله لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان موصرا ولا تقربوا من اليتيم إلا بلتيع أحسن حتى حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَى هَذَا خَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَانْتَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاذًا إِنَّكُمْ قَوْلًا عظيماً ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا, ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه الهه كما تقولون اذا لابتغوا, إذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون علو كبير يسفح له السماوات السبع والأرض وما فيهم وهم من شيء الله يسبح بحمده ولكن لا كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بلا خيرة مستورا وجعلنا على قلوبهم أكن تنائفهم وفي آذانهم وإذا ذكرت رمك في القرآن وحده ولوا, ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إِذْ يستمعون إليك وَإِذْ نجوا إذ يقول الظالمون الظَّالِمُونَ تتبعون إلا رجلا مسحورا كَيْفَ كيف طربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ااذا كنا عظاما لَمَبْعُوثُونَ إِنَّ لمبعوثون خلقا جديدا